هي زايور هي زايور هي زايور روح وقصد الضريح لا تخلي الرايه من كفك تطير رايه حسين اقتدت حتى المسير حتى المسير هي زايور روح وقصد الضريح لا من كفك تطير هي زايور عجّل للراية من شفت البيه فوق روس احدات رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها فوق روس حتى رفرف بيها وكون قبلك ما حد مسويها راية تحسين ابتديت حت المسير في عشق العمر صراح ويلزمان عندي غاية لو شفت نلبس العمر صراح ويلزمان عندي غاية لو شفت نلبس جفن وطن انت وفي سبيلك منا موت اعتبر نفسي جهيدا للوطن اعتبر نفسي جهيدا للوطن علمنا حسين منهج دورته رسم خارطه الضاري كلش عتى علمنا حسين منهج دورته رسم خارطه الضاري كلش عتى واضح منهجون كلش سريع يا زعير الروح وقصت النظريه يا زعير الروح وقصت النظريه said everybody I didn't the lion and chuckle to be is i your work said everybody I didn't the lion and chuckle to be four roses had a tremor biga kon is a way ha ayta sen elesi ayta sen elesi thank you so what كل مكان من عراقه من الكويت من اليمن تجيزه وانا كجد من كل مكان من عراقه من الكويت من اليمن من عرض الحساء جت من القطيف جايبه وياها سلام من الحسام جايبه وياها سلام من الحسن, الحسن والمنعمه والسما براياتك مغطينها والمدامك زعده بحرينها والسما براياتك مغطينها ما ينصح يا سيدي الا الصحيح اي يا زائر روح الظريح اي يا زائر روح الظريح وخود وسحتات نفر كبيره وون قبلك ما حد مسويها وخود وسحتات نفر كبيره وون قبلك ما حد مسويها هاي التسي نفتهل حق المسير احنا حبس احنا حر و احنا جن احنا شيحه وما نعرف المستحيل احنا حبس احنا حر و احنا جن احنا شيحه وما نعرف المستحيل عندنا حب حصين واصل للجنون لو دليل تريد لو دليل تريد انطيك الدليل انت روح الكربله الوادم تزور على طول الدروب تنزف بس نحور انت روح الكربله على طول الدروب تنزف بس نحور صيحه وحده بوجه كل ظالم نصيح اي يا زائر روح وقصد الظري اي يا وقصد الظري إذا يروح وقصد <تصفيق> الضريح لا تفل الرعاية من <متبع> جفاك تضيح إذا يروح وقصد الضريح لا تفل الرعاية من جفاك تضيح وقروس حت عطرف رد بيهش وكون قبلك محد مسويها حتى اكرا فرق <متصفيق> بيها و كون قبلك ما حادي بسويها طاية احسين اقتداد حتى النسيح طاية احسين اقتداد حتى هالرسالة بكل وكون عاقل يفتهم مضمونها عين لي لو وصل هالرسال كل وضعه وكون عاقل يفتهم مضمونها احنا شفع في بس وقت القتال المني احنا نغمض عيونها المني احنا نسد عيونها ما يمنعونا ابد لا دمنا لاجل حسين يتوزع ما يمنعونا ابد لا مستحي دمنا لاجل حسين يتوزع سبي احنا شعبك سيد وشعبك جري هيا زاير روح وقصد نظري هيا زاير روح وقصد نظري هيا زاير روح وقصد نظري لا تخل الراية من جفك تطيح فيها زا ينروح وقصد الضريح لا تخل الراية من جفك تطيح فوق روسي حتى ترفرف بيهش وكون قبلك ما حد مسويهش فوق روسي ترفرف بيهش كم عاد مسويها ضايع تحسين افتدت حتى المسير ضايع تحسين افتدت حتى المسير